فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسل فإنّه يسلك فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا